الله. الله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفل والنظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وطفيه وخليله، وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وعلى آله الطيبين أحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنبر ووعد أذن بخبر ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها المؤمنون منذ أن خلق الله تعالى آدم عليه السلام والصراع بازي ما بين الخير والشر حتى أبا إبليس أن يسجد لأبين آدم عليه السلام كافرا بالله العظيم مخالفا أمر العزيز الكريم ونا تزال عداوة إبليس ومن تبعه من دنيته أو من تبعه من دنده ومن أطاع لا تزال عداوتهم لأهل الخير منذ أن أبا أن يسجد لآدم ومنذ أن أخرج آدم عليه السلام من الجنة حتى بدأت عداوة إبليس للرسل وأتباع الرسل كما بين الله عز وجل ذلك لما قال إن إبليس قال لا أحسن كن ذريته إلا قليلا فجعل إبليس يحسن كذرية آدم ويكيد لهم وكما بين الله جل وعلا من فعل إبليس وجنده لما قال سبحانه وتعالى سياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض الزخرف وبعث الله تعالى الرسل لأجل أن يبينوا للناس عظمة التوحيد ويحذروهم من الشرك الذي يدعو إليه إبليث وأتباعه ثم جعل أتباع إبليث ممن أطاعه في شهوه أو أطاعه في شرك يحاربون هؤلاء الرسل بأنواع من الحرب وإنك إذا تأملت في من يحاربون الرسل أو يحاربون أتباع الرسل من العلماء والدعاة والناصحين والأمر بالمواع بالمعروف والناهين عن المنكر نتجدن انهم في كل هذه الاوقات وبكل الازلات الماضية يستعملون الالات نفسها والاسباب نفسها والاسلحة نفسها كما قال الله جل وعلا كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا سائر او مجنون اتواصوا به. اتواطوا به يعني هل اوطى قوم نوح من جاء من بعدهم ان اذا جاءكم رسول فقولوا ساحر او مجنون ثم اوطى هؤلاء من جاء من بعدهم حتى وصلوا الى قريش فلما بعث يا محمد اليهم قالوا عنك ساحر او مجنون عجبا قال اتواطوا به هل اوطى بعضهم بعضا بذلك بل هم قوم طاغون وانك اذا تأملت فيما فعلت قريش برسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم وجدت أن ما فعلته من تنفيه فكره ومحاولة إيداءه وصد الناس عنه وإعطاء صورة سيئة عنه حتى ليتبعه الناس وجدت أن هذه الطريقة لا يزال يمارسها اليوم من هم من أفراق المنافقين من العلمانيين وغيرهم لأجل أن يصد الناس عن أتباع الرسل مما قال النبي صلى الله عليه وآله, وآله وآله وسلم فيهم إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أكده أخذ بحظ وافر مارثت قريس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنواعا من الأذى ومع أصحابه الكرام منها الإذاء الجسدي من ضربه صلى الله عليه وسلم مرارا واجتماع عليه عند الحرم وغيره من تعديد أصعابه من إذاء متنوع من تضييق عليه في طعامه وشرابه من تضييق عليه في رزقه من تضييق عليه حتى في عائلته ألم تر أن قريس لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته أمر أبو جهل بعض أبنائه وكان قد عقد العقد فقط ولم يدخل على بعض بنات النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يقلق ابنته وأمر الثاني أن يفعل كذا ويحاولون أن يحاربوه وأن يشغلوه عن دعوته ببعض مشاكله الاجتماعية سواء في أسرته أو في رزقه أو في كتب أباهم عنه وما شابه ذلك حتى إذا جئت اليوم إلى حال الكفار سواء الكفار الأصليين أو المنافقين إذا جئت إلى حال المنافقين سواء الذين عندهم نفاق أكبر من حبطان الكفر وإظهار الإسلام أو الذين عندهم نفاق أقل من ذلك وجدت أنهم يتعاملون مع أرباب الدعوة وأرباب الخير من علماء ودعاة تعاونات متنوعة محصلها كلها أن يمنع الخير من أن ينتشر بين الناس حتى قرأت تقريرا لبعض هؤلاء يقول ان المسلمين ينقسمون الى اربعة اكتاب منهم مسلمون اصوليون يعني من طلبة العلم والدعاة والعلماء الذين يتمسكون بنصوص الكتاب والسنة في بيعهم وشرائهم والتعامل مع أهلهم والتعامل مع الكافر والتعامل مع المرأة في التعامل في أعمالهم في وظائفهم هؤلاء أصوليون يعتمدون على أصول كتاب والسنة ومنهم مسلمون تقليديون تقليديون بمعنى المسلم الذي يعيش على ما وجد عليه اباءه دون أن ينظر في أدلة ذلك مع الاسف كما يقع لعدد من المسلمين من حرب من حالات من التفوق من الطواف على القبور من الذبح لغير الله الى غير ذلك فهو لا يحمل قضية لا يحمل توحيدا لا يحمل ضراء وولاء لا يحمل دفاعا للشرك وحربا لأهله ما عنده ولاء وبراء هكذا يعيش كيف مثبت قصراه أن يطوف على قبر وانتهى. وانتهى امريكا, أمريكا تريد هؤلاء أمريكا. والعلمانيون يريدون امكان هؤلاء لاجل ان لا ينتشر الاسلام الحقيقي في الارض مسلمون اصوليون مسلمون تقليديون، وفيهم ايضا يقول التقريب وفيهم مسلمون عصرانيون وحداثيون وهو المسلم الذي عرف الإسلام لكن بدأ يغير فيقول لا تشجدوا على الناس في الاختلاف ويبدأ يبحث عن مخارج ليسوغ ذلك لا على الناس في الرباء ويبدأ يبحث عن مخارج ليسوغ ذلك يحتج عليك برواية عند الحنفية رواية عند الشافعية حديث ضعيف يبحث له عن طرق وما شابه ذلك مسلمون يحاول أن يتعفر أن يتحدث أن يتراجع تحت ضغط الواقع عليه ومنهم مسلمون علم الماليون هؤلاء اللي يضرب بالإسلام عرض الحائط ويقول لك اهم شيء نصلي خلاص نحن نصلي نحن مسلمون نصلي لكن تعال ابحث عن الحكم بما انزل الله تجد انه ضرب بعرض الحائط ابحث عن تطبيقه للشريعة في معاملاته المالية تجد انه ضرب بها عرض الحائط ابحث عن تطبيقه للشريعة في حجاب امرأته في حجاب ابنته في وظيفته في اعماله تجد انه لا ينسفل للإسلام ابدا في مجرد ذلك ولا تزال الحرب ايها الأحبة الكرام من خلال الصحف من خلال عدد من الفضائيات من خلال عدد من مواقع الانترنت من العلمانيين والليبراليين على الإسلام وعلى المسلمين ادخل الى بعض المواقع الليبرالية تجد الكفر صراح كفر صراح اقرأوا في بعضها وهو محجوب لكن قرأت تكون في خارج المملكة فاقرأوا في بعضها يقول رئيس الله يوما في الحديقة فتحدثت معه فقلت لماذا تلعب السورة وانت رمضرة الى آخره من الكبر ويدكرها كرواية ثم يستهدئ بزواج النبي عليه الصلاة والسلام من بعض النساء يستهدئ من شعائر الدين يستهدئ من أسائل تتعلق بتعدد الزوجات وغيرها ولا يزالون يقاتلونك لا يزالون يفعلون مثل ذلك وهؤلاء أعني العلمانيين الذين مع الأسف لهم وجود الصحابة لهم كتابة فيها وجود في عدد من الأماكن لا يزالون يمارسون اليوم على أتباع الرسل من العلماء والدعاة بل ليس فقط أتباع الرسل كلا بل ورث الرسل الأنبياء ما ورثوا دينارا ولا درهما ورث العلم من أخذ العلم فهو من ورثة هؤلاء الأنبياء يمارسون عليهم الإذاء النفسي فيأتي الشيخ بفتوى تعتمد على الكتاب وسنهم أفضل إياها بأدلة بطرف النظر هو يشهد أصاب أو أص هذا أمر آخر إن أصاب له أجرات وإن أخطأ له أجر واحد يا صحفي أجهل من حمال أهله ويكتب يقول هذه من الفتاوى الكوميدية ويبدأ ينكت على هذه الفتوى والله لو تسأل هذا الصحفي تقول لما معنى الله الصمد يقول لك بالأمن أقرأ لقاء المفاجئ مع أحد الصحفيين مع أحد هؤلاء أسئلة مباشرة كنت في الطائرة فوقع في يدي إحدى الجرائج فأسئلة مباشرة وإجابات سريعة يسألونه يقولون له مثلا ماذا تعرف عن مثلا فلان غير كل أحد العلماء من السابقين في الحزم مثلا فقال والله أول مرة أسفعد هذا أول مرة أسفعد بن حزم يقولون له طيب ماذا تعرف عن مثلا يعطونه شيئا من يعني الأمور الشرعية السلم مثلا في البيع يقول السلام سلام ما ادري بس اظن الاستسلام الواحد يستسلم ويقول لك أعمل بي اللي تريد هذا ما يعرف شيئا في الفقه ولا ولا ثم يتكلم في أمور الشريعة القضية اللي يتكلم في امور شرعية لو كان يتكلم في امور تتعلق بزواج بيتعامل مع ابناء لكن يأتي ويتكلم في امور شرعية ويحكم على علماء انضوا من اعمارهم خمسين سنة في طلب العلم وتعليمه وفقه وتعليمه للناس ثم يبدأ يعلق على فتاويهم مؤذيا لهم ايداء نفسيا يزعمهم كما كانت تريش تحاول أن تؤذي النبي عليه الصلاة والسلام إيذاء النفسية ومن ذلك من أسالب العلمانيين اليوم إضافة إلى الإيذاء النفسي محاولة التواصي بالكتابة والصحف وغيرها لأجل رد أهل الخير عن الدعم فإذا جهر أحد أهل الخير في بمسألة معينة بدأوا يتواصلون به وكأنهم يقولون لأصحابه من أهل الخير انت سبهلت تفعل مثلك ترى ان فعلت مثله أو زل لسانك, لسانك بمثل كلمته أو خلطت يدك مثل فتواه انت بهذا يحصل كما حصل له كما قال الله جل وعلا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا هذا القرآن لحلوم بين القرآن وبين الناس بين أهل الخير وأهل الناس لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه يعني اعملوا شوشرة اعملوا تشويش ولغوا فيه حتى أني أقرأ أحياناً كلاماً مضحكاً تقرأ مثلاً لمن أساليب التشويش يتكلم بعض هؤلاء الصحفيين فيقول مثلاً عن شيخ مثلاً معين خطب خطبه معينة وتكلم على طائفة من الطوائف وتكلم على مرجعهم الأكبر ثم يقول لك هذا وإنني لا أشوف أن هذا الخطيب لما تكلم بذلك كان يبحث عن الشهرة لأنه شاب مغمور لا يعرفه أحد فأراد أن يعرفهنه والله انه لا يضحك عليها عجائز لا ما وجدت سببا اقرب الى العقل من هذا السبب وانت اذا تكلمت بذلك علم الناس جميعا انك انت ما يعرفك احش يعني يبحث عن سبب اخر ثم تجد أن جهله يجره إلى طوام يتكلمون عن أحد الدعاة المشايخ القضرة قبل أيام في فتوى له فيقول ولا أشك في جهل هذا القائل وأنه لا يعرف شيئا من العلم وإذا نظرت في بفتوى القائل فإذا هو دكتور في قولية الشريعة من 20 سنة طلابه اليوم فيهم قضاء منهم كتاب عدل منهم أساتذة في الجامعات وهاتفه لا يكاد أن يسكت من كثرة المستفتين وهو عضو في رابطة علماء العالم الإسلامي ويقول إخلا إش أشك في جهله من أنت أنت ما في جهله والله أنت مثل الزبابة التي وقفت على رأسي, على, على رأسي فيلم ثم لما راد أنت تغادر قالت له ما عليش أنتببتك أدو وثقل وسوف أقوم من عندك والله ما ذر الفين عنك ولا عن وزنك كذلك أمثال هؤلاء الذين تجد أن يقع في أمثال هؤلاء المشارك من أمثال هؤلاء, من أمثال هؤلاء الدعال ولا ولا أظن مثلهم لما يقول هذا يريد الشهر وهذا يريد المال هذا يريد الظهور إلا كما قال قائد التتر للإمام ابن سيمة رحمه الله لما أخبر ابن سيمة للتتر بعدما أسلم أخبر إلى قائد من قوادهم يعظه ويأمره أن يقاتل النصارى الذي اعتدوا على بعض بلجان المسلمين فجاء إليه وقال له قم قاتل وافعل وجعل ينكر عليه قعوده وركونه إلى الذلة والخسة والدفع والربا ايها ودرس الجهاد فقال له ذلك القائد قائلا ما اظنك يا ابن سيمية الا تريد ملكنا تبغى تصير ملك انت غاير منا تبغى تصير ملك فقال له ابن سيمية والله ما ملكك وملك ابائك يساوي عندي جرح طعوطه والله ما هميتني أنت ولا همني ملكك ولا ملك آبائك يا أخي أنا أريدك أن تتعر للدين أريدني في قلب إيمان إن كان في إيمان تقول لي أنا أريد ملكك وما أمثال هؤلاء إلا لأنهم أذلة طاغرون وهم رويبضة يبدأ يريد, يريد, يريد أن يظهر يريد أن يذكر يريد إلى دخل مجلس أو أو مر بمكان أن يقال هذا فلان فتجد أن يحاول أن يقع في من في من يفكون أو يتكلمون بالدعوى أو ما شابه ذلك وإذا أردت أن أن من كلامي انظر إلى أسلوب الكاتب الكاتب الناضج. إذا أراد أن يتكلم على فتوى عالم تكلم بأدب وخلق وقدر الشيخ وأثنى عليه ثم قال لكن فضيل الشيخ قد جانبه الصواب في ذلك وذلك الأسواب التالية أما الذي يتنقص ويسب ويشتم ويتنذر ويدخر ويتهزر فهذا بلا شك غير طالب للحق ولا يهمه أن يقبل الطرف الذي أمام الحق أو أن يرده إليه والذي يجر كثيرا من هؤلاء الكتاب مع الأسف أن يحارب الإسلام وأهلا الذي يجرهم إلى ذلك أثبات من ضمنها أولا طلب الظهور والشفرة فعلاً, فعلا يريد, يريد أن يذكر ما هو كاتب صار في الصحيفة خمس سنين مقالة إذا نظر في الانترنت ما وجد الصدى نظر في رسائل الجوال ما وجد الصدى فيقول الرئيس التحرير أن تاخذ يوميا خمسينة ريال ولا ألف ريال على المقال ومقالك ما يقرأها أحد الجريدة يطمع منها مئة ألف ومقالك نظل ما, ما يقرأها من ألف ولا ألف سنبحث عن غيرك فيحاول المسكين أن يحدث بجةً مثل الذي وجد الحجات يشربون من بئر زمزم ويسلمون على بعض المشايخ والعلماء ويقبلونه فأراد أن يذكره الناس فلم يدري فأقبل ورفع إداره وتبول في البئر فإن قبل الناس عليه يمنعونه ويسبونه ويبتسم وقمضوا به إلى الوالي قالوا له ماذا تبول في بئر زمزم قال أردت أن يذكر بين الناس أردت أن أشتهر بين الناس, أشتهر بين الناس ولو باللعنة يعني حتى لو يقولون فلان الله ينعلك أهم شيء ذكروا اسمي يكبيني هذا يفرح لما تنشر رسائل جوال اقرأ المقال لفلان اقرأ المقال لفلان قاتله الله ما يهم قاتله الله ونعنه الله لكن يهم أنه ذكر اسمه وعرف واشتهر هذا طرف منه ومنهم أقوام جرهم إلى هذا الجهل بالشريعة الجهل بالشريعة تتعجب لما يأتيك هذا يوم ويتكلم عن الفنس اليوم الثاني تكلم عن أمر في الجيولوجيا حصل مثلا أمر معين يتعلق طبقة الأوزون عاد تكلم عن غلاف الجوي وطبقة في طبقة بعده يتكلم ووالله لو جاء عالم من العلماء وتكلم عن أمر الجيولوجي أو أمر فلكي لقال هؤلاء الكتاب هذا عالم في الشريعة لماذا يتكلم في العين تخطصه ما أنت أيها الجاهل كل يوم تتكلم في شيء وحتى وصل بك الحال إلى أن تناقش قضايا دقيقة من الفقه وتتكلم فيها وتنفي أشياء وتثبت أشياء وهذا يذكرني بشريح القاضي لما دخل يوما على بعض الفرفا فتأله القريبة عن النبي وهو لا وهو سمر أو أو أو نحوه يوضع في ماء فيحليه يتركون مثلا يوم أو نحوه فيعطي الماء حلاوة وقد كانت بعض المياه عندهم يخرجونها من البئر وفيها مرارة فيضعون فيه التمر أو نعوه من المواد لاجل أن تحليه هذا إذا طال مكته في الماء ربما أذكر فكان الخليفة سعى شريحا القاضي قال له يا شيخ يا شريح يا عالم يا قاضي يا من حدث المتون وأثيت الناس وسنيت ركبك في طلب العلم يا, يا شيخ ما حكم النبيذ فقال له شريح القاضي حدثنا فلان ما أعطى كلام من رأيه على طول دليل حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن, فلان عن عمر رضي الله عنه ساق السند رجال سفاد سند متصل حتى وصل إلى عمر رضي الله عنه قال عن عمر رضي الله عنه قال إن لنأكل لحوم هذه الحمر فلا يقطعها في بطولنا إلا هذا النبي بالحار فلما حدث بهذا الأثر قال <تصفيق> وزير جالس بجانب الخليف الوزير هذا لو استرى برنامجه اليومي لن ترى فيه قراءة من تفسير أو حضور درس علمي أو مراجعة حفظي في القرآن أو في الفقه أو يزدحم عنده ناس يستبتونهم في مسائل فيحركون المسائل في ذهنه مما يضره لدح أكثر هل وزير جالس اتقاهوا ويأكل على بالظهر، الظهر ويجلس على جتله العصر وبعد المغرب يجلس يسونف عند الخليجة وعجب العشاء يذهب إلى جواري. هذا برنامج فلما قال شريح القاضي هذا الأثر قال أنه هذا الوزير ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق الحديث من عندك جايبة فالتبت إليه شريح القاضي وقال بكل ثبه نعم نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. ما سمعت بهذا؟ يعني شيء طبيعي أنك ما سمعت له وأنا أعجب من بعض الناس لما أقول لحديث هو يقول يا خي أول مرة نصبح الحديث طبيعي أنك أول مرة نصبح الحديث غريبة يعني أنت الأخ قرأ كتب السنة وحفظها ولا على الأقل مر عليه طبيعي أنك أفضل لو تقول لي أنك أمعت الحديث أنا سأتعجب طبيعي أنك أول مرة نصبح الحديث هذا ليس غريبا فقال هذا الوزير قال لي شريحنا القاضي ما سمعنا بهذا في بالملة الآخرة إن هذا علا اختلاف وقال له شريح نعم شغلك شغلك عن سماع هذا ومثله شغلك عن سماع هذا ومثله جلوسك على القنافس يعني الوسائد الكبار جلوسك على القنافس في صدور المجالس عند الخلفاء ولم تسررك بك في طلب العلم مثلنا وانت مستغرب انك اول مرة تسمع الحديث اصلا لو سمعت الحديث كانت عجبت انا لاننا ما نراك في الدروس ولا نراك عند المشايح وعمرنا ما رأينا في يدك كتاب اما في يدك يوم من الايام شيء من المنكر ولا خمر ولا غيره كما ان مع اكثر هؤلاء الكتاب مع الاسف لو نظرت اليه في جلسة وهو يكتب لو في يده اليمنى قلما وفي الثانية سيجارة وانت عن تجد مضحف والبخاري يقول شغلك عن سماع هذا ومثلت جلوسك على الطنافس في صدور المجالس ولم تثني ركبك في طلب العلم وطلب العلم مثلنا هذا أمر طبيعي أن هؤلاء بجهلهم ينكرون أمورا من الشريعة ويتكلمون على من تكلم بها ويأتي ويقول هذا الكلام جاء به هذا الدكتور من, من عندي راسه ولا من كيس أمه ثم إذا قلت طيب تعال الدكتور تكلم بكلام فقهي صح, صح, صح ولك نعم صح نعم صيد أعطني الفقهاء الأربعة منهم قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد صيد أعطني كتابا بس في الفقه لكل واحد من هؤلاء الأربعة أن تقول من هذا الكلام الذي قاله لا يوجد في كتب الفقه، ولم يسمعه إلى حد ممكن. أنا لم أتقلق عن جميع كتب الفقه. لا لا. أعطيك لا. كتاباً معتمداً في الفقه عند المالكية، وكتاباً آخر عند الشا عند ال عند الحنفية وعند المالكية وعند الشافعي وعند الحنابلة. أكادوا نعذر أن تسعة وتسعين 99% من هؤلاء يقول لك ها لا أدري أو ربما بدأ يعني يلبي الأمر بعضه ببعض. حتى تجد أن أن بعضهم سئل مرة ذكر حديثا من أمين كف أمّه من هالصحفيين فقيل مرة وهذا حديث. هذا الحديث رواه في كثير. بكثير يروي احاديث في سنة ده بالكثير بتوابق في السنة في القرن الثامن في, القرنة في, القرنة في السنة السبعين واربع وتبعين في, في احاديث هذا يا اخي يقال أورده, أورده, اورده ابن كثير ذكره ابن كثير ليقال رواه ما تعرف الرواية ولا يدرك شيئا وتجد انه يتكلم بالجهل في نذر هذه المسائل وربما دفع بعض هؤلاء كما ذكر لأجل أن يكتب في أهل العلم أنه يطمع أن يستضاف في القنوات الفضائية يطمع أن يستكشف في الصحف يطمع أن يظهر هر هر إضافة إلى مواقف له مع أهل الدين من قبل حما تجد له موقف مع أهل الدين مثلا قبضت عليه ذيئة يوما أو ربما مثلا تشارك مع رجل من المتدين في فجارة ووصع بينهما خلاف أو ربما تزوج فتاة وصارت متدينة أو أخوه متدين وصاب بينهم بعض المشاكل فحقد على الدين وأهلا وأهل ودفعه الهوى وحب الشهوة والرغب في التشار المنكر دفعه هذا إلى حرب من خلال كتابة ومن خلال غيرها أسأل الله تعالى أن ينصر دينه أسأل الله أن ينصر دينه وأن يعز شريعته وأن, يعلي كلمة وأن يطمع الله تعالى كل من حارب الإسلام وأهله قلوا ما تسمعونه واستغفروا الله العظيم لي ولكم من كل جمع فاستغفروه الحمد لله على إحسانه شكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آريه وإخوانه وخلانه ومن صار على نهجه واقتفى أثره واستن بسنته إلى يوم أما بعد أيها الإخوة الكرام قال الله جل وعلا فاستمتك بالذي أوحي إليك وقال سبحانه وتعالى ولا يستخفنك الذين ما يوقنون الذين ما عندهم يقين بالأسرة والدين لا يستخفونك أنت مهزوم كتبوا فيك فعلوا بك لا تلتب الإمثال هؤلاء إن الذي ينظر في عظمة الإسلام وحماية الله تعالى لأهله، كما قال جل وعلا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل حوان كفور الله يدافع وقال الله جل وعلا إن إنا لننصر نسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد وبين الله جل وعلا في آية الكثيرة قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين والله مهما تنقف من الدعاء مهما كتب في العلماء مهما تنذر بهم المتنذرون نحن وافقون والله العظيم أن الدين ظاهر تعال انظر الى انتشار القنوات الفضائية متهرة القنوات الاسلامية كل يوم التاني تزداد ونفكات ان تذكر قناة اسلامية فجحت واقفلت بينما اعلم من طريق بعض القائمين على الاكبار الصناعية وبعضهم لي معهم اتصال أنه يقول لي الشيخ بعض القنوات الغنائية تفتح وتستمر لها ما لا يزيد عن ستة أشهر سبعة أشهر ثم لا تستطيع أن وليس هناك رسائل تأفيها وليس هناك علانات فتقفل قنوات الإسلامية لله الحمدى تزالوا طرروا وتزادوا والله يوما بعد يوم دليل على أن الناس يتابعونها وأنها ظاهرة وأن مستوى المتابع علىها ظاهر بل إن عددا من القنوات الفاتدة أشتيئة شديدة الفتات تتصل على بعض المشايخ وتقول والله نريد مشاركة نريد ليك برنامجا ويبدأون يعني يركضون وراءه ركضا ويتوسلونه لأجل أن يوافق على يعطيهم برنامجا سواء في رمضان أو في غير رمضان. هذا ماذا يريدون؟ حبا في الاسلام كلا. ليس حبا في الإسلام، لأنه معيار غير مسلمين لرشد وراءه. لكنهم يعلمون أن جماهيرية العلماء جماهيرية الدعاء سواء في المملكة وفي دول الخليج وفي الخارج أنها كبيرة وعظيمة جدا وبالتالي يريدون أن يكتبوا هذه الجماهير لأجل أن يقدموا لهم شيئا يت... يجذبونهم بل كنت أتكلم مع بعض الرخوة فكان يكتب من مقال الأحد هؤلاء السفهاء من الكتاب وكان, وكان يقول يا شيخ هذا الكتب كذا وكذا فقلت له هذا الكاتب كم يطبع, كم يطبع من الجريدة قال يطبع 150 ألف, الف طيب هذه المئة وخمسين ألف هذا المقال اللي في زاوية مصفحة من صفحاتها كم يقرأ تتوقع أول شيء مئة وخمسين ألف هل كلها تسلم وتقرأ تعلمون مئة وخمسين ألف فيها اشتراكات ناس مزادرين تأخذ أحيانا بعض الجهات الرسمية مثل خطوط الطيران وغيرها وربما أحيانا يعني قل منها ما لا يقل عن جزء كبير منها أحيانا لا تصل أطرأ إلى المشترك أو, أو ترمى وبعضها رجيع طيب, طيب. أنا فرض على فرض أنه قرأ هذه الجريدة مئة ألف لله... كم الذين قرأوا هذا المقال؟, المقال كم يصلون يصلون خمسة على, على عشرة على خلهم خمسين ألف على فرض أن الكاتب مشهور هؤلاء الخمسون ألفا كم منهم سيقرأ المقال كاملا من أوله إلى آخره وكم منهم سيبهم مراد الكاتب وكم منهم سيتأثر أنا عندي برنامج أو غيري من المشاير هذا البرنامج الإحصائيات تقول أن مشاهديه فوق الخمسة ملايين وأستطيع لمدة ساعة ونصف أن أقول ما أريد وأنا آخذ هذا المقال الذي تكلم فيه في ربما ما لا يزيد على 1000 كلمة في ربع صفحة وأن أنقصه نسفا فالله سبحانه وتعالى جعل لأهل الخير من الوسائل التي يطلون إليها من الناس ما لم يجعل لأمثال هؤلاء الصحف الإلكترونية اليوم كثير منها بأيدي أهل الخير من أشهر صحب الإلكترونية التي لها رسائل جوال ربط وطل عدد مستركيها إلى أكثر من ستعين ألف عبر رسائل الجوال هي بأيدي أخيار عدد كبير من الصحب الإلكترونية اليوم الموجودة في الإنترنت هي بأيدي نات من الأخيار ولا تكاد صحب العلماريين وغيرهم الإلكترونية لا تكاد أنها تفتح وإذا نظرت في عدد الزوار هنا وعدد الزوار هنا وجدت البولة شاكعة كذلك حبوا حبوا الناس لأهل الخير. الخير. حب الناس إلى الخير هذا من البشائر يا جماعة الناس يحبون أهل الخير يحبون الأخيار يحبون أهل الصلاح ومن اللطائف كنت قبل سبعين أو ثلاثة مسافرا إلى جزة ففكرت إلى المطار وذهبت إلى قاعة فرسان فوجدت أحد كبار الممثلين، ولو ذكرتوا يطمعوا العرب سلمت عليه وعرفني وعرفته كيف حارك عساك بخير وكان أحيانا أحيانا ربما قال لي أنا أنا أرسلتك جيح بعض الرسائل وكنت رد علي فتاوى خرجنا من هذه الصالة متوجهين إلى البوار خلال الطريق المشي في المطار مطار مليء بالناس قابلنا قرابة أدنى مئة شخص والله يا جماعة هاولي المئة شخص الذين أقلت قابلناهم سلموا علينا وللمطار مليء بالناس هؤلاء المئة الذين سلموا عليه لم يسلم عليهم منهم إلا إثناء فكنت أتعجب طيب إيش ما يسلمون عليه جاءتوا ليسلموا كيف الحال يا شيخ نحبك في الله أبطور ولدي معك وما شاب قرأت كتابك صليت معك تابعت برنامجك إلى آخره فكنت أحرج طيب سلموا عليه وإذا به واطف جنبي هكذا فوصلنا إلى الطائرة, فوصلنا إلى الطائرة ولم تكون الكراسي جاهزة فوقفنا على جب والناس يمرون يذهبون إلى كراتين فكانوا يمرون ويسلمون عليه ويفركونه فسألت ودفرت عليه فحين أنت ألسته أمثل مشهوراً أنا حقيقة ليس لمتابعة والله الحمد لله تمثريات وغيرها لكن أعرف أنه مشهور لكن ما أدري ما مقدار شهرته قلت له ألسته أمثل مشهوراً قال بلى قلت ألسته طلان قال بلى قلت ما يسلمون عليك لماذا ما يسلمون عليه الغريبة فقال لا يعني, يعني تعرف حيانا ما ينتبهون ما يتوقعون انهم شابوني طيب ليش انتبهوا لي انا وتوقعوا انهم رأوني اتبع توقع لا ادري هل الناس لم يعرفون أو أن الناس أصلا لا يحبون أمثال هذه, يعني هذه الفئة من الناس أو لا أترى ما هو السبب لكنني أفرأت أن الله تعالى يضع القبول للعلماء وللزعاة وللمشايخ وآهر الدين وأن الله تعالى يقسم غيرهم ويدير الله تعالى حبهم ويضع ربما كراهيتهم والإسفاف بهم يضعها في قلوب الناس فاطمئن أنت معك رب العالمين والدعاة والعلماء ومن يخدم الدين ويبذل نفسه وقته وخبرته وعمره لأجل الدين يبشر والله أن الله تعالى له يجعل الله تعالى له التنكين انتشار الكتب الإسلامية اليوم في, أح في أحد معارض الكتاب الدولية في أحد الدول قبل أيام ليس قبل أيام قبل سنتين حتى يكون ذكي في ذلك المعرض قبل أن ينشأ أصدرت الدولة قرارا بمنع الكتب الإسلامية في هذا المعرض فجاء إليه قادة المعرض قالوا, قالوا،, قالوا،, قالوا،, قالوا،, قالوا، نحن وصل ما يأتي بالناس للكتب الإسلامية ماذا نبيع؟ نبيع روايات وقصص سافية؟ نبيع كتب تمثيل رق؟ نبيع كتب طبخ؟ نبيع كتب, كتب بكليكة؟ ماذا نبيع؟ فلم توافق الدولة وكان في ذلك المعرض أكبر خسار وقعت في تاريخ ذلك المعرض من ناحية جماهيرية الناس القادمين إليه ولم يكد أن يباع في هذا المعرض في حتى المطاعم التي استأجرت والبوفيهات التي استأجرت في ذلك المعرض قد تقدم دعاوى وقضايا على الجهة المسؤولة تقول أنكم خسرتونا وذلك أن الناس إنما يبحثون عن الخير ويبحثون عن الجين وعن الكتب الإسلامية أخيرا ما هو المطلوب منا؟ أول شيء أن يكون عندك فقط في دينك تستمسك بالذي أوحيى إليك وقال جل وعلا وليستخذ فنك الذين لا يؤمنون اللي معا له يقين بصر الدين لا يلعب عبك كن واضحا يا أخي في دينك واثقا أن دينك منتصر، واثقا أن دينك هو الحرف. شاكر الله أن شرفك، أن جعلك مسلما وحدا عابدا له ولم يجعلك تعبد حجرا أو وثنا. الأمر الثاني أن أن تكون تعمل بهدوء لمشروعك الإسلامي. أنا عندي حركة تثبيط، أشتغل فيها لا أذهب إلى من إلى من يصوص علي. أنا عندي مألفات، عندي. مواقع الكرونية أنا قائم عليها عندي تربية للشباب ودعوة من خلال مدرسة أو جامعة عندي دار نسائية قائم عليها عندي أي مشروع خيري امشي ولا تلتفت إلى من حولك ولا يضر السحابة نبحو الكلاب لا يضر السحابة نبحو الكلاب القافلة الكلاب تنبح والقافلة تسير أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دين اللهم من كاد الإسلام واهله فكده اللهم من كاد الإسلام واهله فكده اللهم من كان من هؤلاء الكتاب الذين يذمون الدين ويذمون أهله ويترقصونه اللهم من كان الحق مستبهًا عليه فاهده إلى الحق ومن كان ضالا عن الخير فييسر له الخير ومن كان في قلبه شهوة فنسألك ربنا أن تشفيه منها ومن كان يستعمل قلمه لحرب الدين فنسألك ربنا أن تهديه وأن تصلح قلبه وأن تجعله ممكنا للدين وداعيا إليه ومن علمت منه يا ربنا أنه مقارب للدين ولم تعلم أنه سيهتدي فنسألك ربنا أن تعجل بهلاك وأن تجعله آية يا قوي يا عزيز اللهم ناصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم ناصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم ناصرهم في العراق. اللهم ناصرهم في أبغان وفي كل أرض من أرضك يا ذا الجلال والإكرام اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد أمننا أو أراد ولات أمرنا بسوء فأشنوا بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره وتدبيرا عليه أقوي يا عزيز اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وجميع ولاة أمور المسلمين في كل مكان يا ذا الجل